ما قضى أجل وأجل مسمّن عنده ثم أنتم تمترود وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 وجعلنا الأنهار تجل من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرصاص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك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 كل من ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه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 قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يوم يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا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 يمرؤ اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا في اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها اتى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 وَمَا يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين 118. بل بذا لهم ما كانوا وَنَمِنْ قَبْرٍ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ 117. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم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 قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون 118. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله اخيرا خير للذين يتقون افلا تعقلون قد نعلم ان انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن ظالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُنَا مِنْ قَبْلُ كَمْ فَصَّلْنَاهُ عَلَى مَا كَذَّبُوا وَأُذِي حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ولا مبدل لكلمات الله ولا قد جاءك من نبي المرسلين وإن كان كفر عليك إحراضهم فإن استطع. أن تبتغي نفقا في الأرض أو سل من في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى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 وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء 119. ثم إلى ربهم يحشرون كَذَّبُوا والذين كذبوا بآياتنا صم وذكم في من يشأ الله يضليه ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم تَأْعُدُّ اَغَيْرَ اللهِ تَذْعُنَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلِ اِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَذْعُنُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناه ببساء وضرّ إلى علهم يتضرعون فلولا وَلَكِن قَسَت قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَمَن نَّسِيَ مَا ذُكِّرَ بِهِ فَسَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى حتى إذا بِمَا بما أوتوا، حتى إذا فرحو بما أوتوا أخذناه بعتة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 111. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله وعير الله يأتيكم به 112. كيف نصرف الآيات ثم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 ذُهُم الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُل لَّا أَكُونُ لَكُمْ عِنْدِي خَازِنًا إِنَّ اللَّهَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ ولا أقول لكم إني ملك ولا إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به يخافون أن يحبون 118. وإنشاروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون فَجُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُنَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ شيء فتقردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنبع بعضه ببعض ليقولوا أذان. ليس الله بأعلم بالشاكرين، وإذا جاءك الذين يؤمنون في آياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على إِغْيُ اللهَ رَحْمَتَهُ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وأصلح ثُمَّ تَابَ من بَعْدِ وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن الذين تزعون مِن دون الله، قل لا أتبع أجواتكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قل إني على ذي 117. من ربي وكذبتم به 118. ما عندي ما تستعجلون به 119. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. 117. قل له أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين 118. وعنده الغيب لا يعلم 114. ويعلم ما في البر والبحر 115. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض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 تُنْبِئُ بِالنَّخْرِ فَمَا يَفْعَلُ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ يُفْعَلُ فِيهِ لِيُقْضَى 111. ثُمَّ مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون 112. وهو القاهر فوق عباده ويوسل عليكم حفظة 119. إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق 111. ألا له 119. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وكفية فدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كربين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 أَظُنُّ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ نَّبَأٌ مُّسْتَقِرٌّ تقر وسوف تعلم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث الغير وإما ينص أنكش ايضان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرا لعلهم يتقون وذل الذين تخذدينهم لعبا ولهو وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بِمَا كسبت وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت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 كَالَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ 117. ونرد على أعفابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران 118. تهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو وأمرنا لنسلم لرب العالمين وَأَنِ اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَسْقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ أَوْ الْحَقُّ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 114. أراك وقومك في ضلال مبين 115. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما سدما ما فلق قال الا ان يهدي ربي لأكون هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطرست قال ماءتي والارض وما انا من المشركين وحاججه قومه قال ان 117. إلا أن يشاء ربي شيئا 118. ربي كل شيء علما 119. أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرف 117. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا 118. فأي الفريقين أحق بالأمر إن 119. <تصفيق> الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 110. <تصفيق> وتلك حجتنا آتيناها نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا لَهُ إسحاق ويعفوب كلا هدينا وَنُوحًا هَذَيْنِ مِنْ قَضٍّ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ كَذَلِكَ نَجِّي الْمُحْسِنِينَ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 ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 114. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٌ كل أَسْأَلُكُم عَلَيْهِ أَجْرٌ إِنَّهُ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدَرِهِ إِلَّا قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى ناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمت ما لم تعلم أنتم ولا. الظلم <تذرهم> في خوضهم يلعون وهذا كتاب انزلناه مباركم مصدق الذي بين يديه وذ تنذر القرى ومن حولها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 وح إليه شيء أو قال أوحي إليه ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثلما أنزل الله ولو ترى في في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما 114. وكنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون 115. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وترف ثُمَّ خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَهُ هُورُكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ سُفَعَأْكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ سُفَعَأْكُمْ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 سباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.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 من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ما تكل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا تراقبوا ومن نخل من طلقاء ونودانية وجنات من وَجَنَّاتٍ وجنات من أعناس والزيتون والرم 117. وغير متشابه 118. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه 119. إن في ذلكم لآيات لقوم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 السموات والأرض أن يفول له ولذ ولم كل له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء علیب.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 117. ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ 118. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم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 وما جعل لك عليهم وَمَا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسب الذين يزعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم.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 وَأَقُسَّمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ الَّتَيْمِنُ النَّفِيَّةُ قُلِ انَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طريانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائق وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن ترهم يجهلون، وكذلك جعلنا لكل نبي عذرا شياطين الإنس والجني يحب بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة ولو شاء رب. كما فعلوا فذروهم وما يفترض ولتصالحي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقتربون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 يَرْمِن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يضل عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ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 قَالَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا فَطَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بالمعتدين وَالذَّنْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَفَاتِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَسْفُنُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِى وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إلَى أُولِيَاهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِفُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا 117. في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين لكافرين ما كانوا يعملون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 114. حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين الله وعذاب شديد بما كانوا يمكون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره لإسلام ومن يرد أن فَلَهُ يَجْعَلُ فَضْرَهُ ضِيقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمٌ قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي مِنْ عِنَايَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أجلنا الذين 119. وحجلت لنا 110. قال النار مكواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله 111. إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض بالظالمين عَذَابًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يا حَشْرِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِ فِئْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ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 117. وربك بغافل عما يعملون 118. وربك الغني ذو الرحمة 119. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم اتِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُحْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي 114. وسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أو نابهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه 114. فذرهم وما يفترون 115. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت وَأَنعامٌ سُرِّمَتْهُ رَبًّا وَأَنعامٌ لا يذكرون اسم الله عليها عليه إرَاءَ النَّاسِ سَيَأْتِيكُم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أبواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء فيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفذا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله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 والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تستطيعوا 114. تبعوا خطوات الشيطان 115. إنه لكم عدو مبين 116. ثمانية أزواب من الضأن اثنين ومن قل ك ريم حرم أم الأوثيين أم مشتملت عليك أرحام الأوثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. 113. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين 114. قل آذ بكرين حرم أم الأنفين أم اشتملت عليه أرحام الأنفين أم كنت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 أو دما مسفوحا أو لحم قنزير فإنه رجس أو فسق الأهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا بَكَرَ فُرَّ الرَّحِيبُ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي ذُفُرَ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلَّا مَا حَمَلَتْ ذُوورُهُمَا بعض. ذلك جزئله ببغوهم وإن لا صادق فإن كذبوا كفروا ربكم ذو رحمة وسعة ولا يرد بأ سهو عن القوم المجرمين. تقول الذين أشرفوا لو شاء الله ما أشرفنا ولا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 انتم إلا تخفون قل فلله سجت البالغة فلو شاء ان أجمعين اجمعين قل هل من شهداكم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 117. بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا 119. إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطل ولا تقتلوا التي حرم الله إلَّا بالحق فَهَلْ كُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْتَلُونَ وَلَا تَقْرَبُ مَا لَيْتِ مِنْ إلَّا بِالَّتِي يَأْحَسَنُهَا حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعدا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَاصْطَمُوا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّهَا ذَرَّى رَطِيْبُ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفكر صيلا لكل شيء وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لعل لهم في لقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك واتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عندرا سَتَهِم لَغَافِلين أَوْ تَقُولُونَ لَئِنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا إِلَتَابٌ لَكُنَّا اهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ 111. أحبكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فنجد الذين يصدفون عن آياتنا العذاب بِمَا كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتون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 124. وربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحن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 ولا تكسب كل نفس إلا عليها 118. ولا تذروا آذرة وذر أخرى 119. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تلفون وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوَقَ بعضٍ درجات لِيَذلُّكُمْ فِي مَا أتَكُبْ إِنَّ رَبَّكَ فَكَسْرِيعَ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ